Zidil jada je ne, usem, ziradil jada je بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين أما, أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم الحافظ بن كافية رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن عليم بن عبد العزيز موسى اللهم اغفلنا لشيخنا والسامعين قال الله تعالى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 يا أبت إني, إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي قال ابن كفير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام واذكر لهم ما كان من خيره الخير إبرا خبر ابراهيم يا خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون انهم الذي الذي الذين هم من ذريته ويدعون انهم على ملته وهو كان صديقا نبيا مع ابيه كيف نهاه عن إبادة الأصنام فقال يا أبتي متابل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي وحده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا حفظه الله وسلم على قول الحافظ بن كثير الرحمة الله تعالى أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا قال هذا وصف الأصنان كلها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا انتهى كرام نعم <تصفيق> <تصفيق> ورحمه الله تعالى يا أبتي إني قد جاءني من العلم لم يأتك يقول فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأنني ولدك فألم أني, أني أصغر منك لأنني ولدك أني أصغر منك لأنني ولدك, ولدك فألم أني قد اطلعت من العلم من الله على لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد فاتبعني أهدك صراكا سويا أي طريق مستقيم موصرا إلى نين المطلوب والنجاة من المرهوب يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به كما قال تعالى ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وقوله إن الشيطان كان من رحمن عصيا أي مخالفا مستفجرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله يا أبك إني أخاف أن يمسك عذاب من رحمن أي على شركك وعصيانك لما آموك به فتكون للشيطان وليا يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء بل اتباعك له بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك كما قال تعالى فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قال شيخنا حفظه الله هذه نصائح عظيمة ولو عمل بها الأب يعني أبا إبراهيم عليه السلام لحصل له خير للدنيا والآخرة نعم <تصفيق> قال تعالى قال أراضب أنت عن آلهتي وإبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهدوني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم أن تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرنا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سدها وشتمها وعيبها فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك وهو قوله لأرج منك قال ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم وقوله وهجرني مليا قال مجاهل مع كلمة وسعيد ابن جبير ومحمد ابن اسحاق يعني دهرا وقال الحسن البصر زمارا طويلا وقال السدي وهجرني مليا قال أبقى وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك قبل أن تسيبك مني عقوبة وكذا قال الضحاك وقتاب عطية الجلل وأبو مالك وغيرهم واختارهم ابن جرير فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك فما قال تعالى في صفة المؤمنين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعظوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لأنبتنا الجاهلين ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك لحرمة الأبوة سأستغفر لك ربي أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك إنه كان بي حفيا قال ابن عباس وغيره لطيفا أي في أن هداني لعبادته والإخلاص لإله قال شيخنا حفظه الله هذا فيه التلطف مع الأبي ولو كان كافرا لأن الأبى له حق عظيم ويدعى الوالدان الكافران إلى الإسلام ويتلطف معهما ويتلطف معهما ويحسن إليهما في الدنيا قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إلى آخر كلام نعم فيعني الإخوة الذين جاءوا من الغرب و أباهم كفار مصارى أو يهود أو ملحدون يجب عليهم ومن البنب والدين أن يدعو والديه للإسلام وللتوحيد وإلى السنة ويصبر مع أبيه ويصبر مع أمه يدعوهم ويصبر على أذام حتى ولو سبك ولو ضربك بالنعل على رأسك تصبر تصبر تتحمل يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سوية يا أمي أنا أريد لك الخير أريد لك السعادة كيف تعبدين صليبا تزعمين أن إلهك صلب عليه هذا من العقل هذا من الفهم من الفهم والفقه تعبدين صليبا صلب عليه إلهك كيف ذلك هذا لا يناسب الفطرة ولا العقل. وهكذا يدعوه ويحسي إليهم ويعطيهم الهدايا ورسل له الأموال ان استطاع ويدعو في أوقات الإجابة في وقت السحر آخر الليل في السجود بالأذان والإقامة ولو كان كافرا ولو كان محاربا للإسلام والمسلمين والنبي عليه السلام وأبوهر رضي الله عنه جاء النبي عليه السلام كما في الصيحي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة فلما رجع سمع صوت الماء يعني كأن أحدا يرتسل فقالت وريحك يا أبا هريرة أنتظر وخرجت لبست درعها وخرجت قالت أين محمد قالت, قالت أين محمد فانطلق معها إلى النبي عليه السلام. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيطلب من العلماء والصالحين الدعاء للوالدين كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه أسلمت أمه بعد فضل الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها بالهداية فلم يكتفي أبو هريرة بهذا وكان عالي الهمة رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحبب عبيدك يبعى الله أن يحبب أبا, هر... أبا هريرة للناس ويحبب الناس لهم قال فما رآني أحد إلا أحبني يعني من أهل الحق هذا يبعى الآن من أهل الباطل أنهم من أبغض الناس لأبي هريرة يبغضونه جدا لماذا يبغضونه لأنه راول أحاديث التي كشفت زيغ الرافضة ولقه براوية الإسلام رضي الله عنه وعرضه صاحب النبي سنة سنين أسلم عام خيبر سنة سبهن ورافقا ثلاثة سنين فقط ولكنه كان مجتهدا في طلب العلم ولما رأى منه النبي يرسل ذلك قال يا أبا هريرة أبصد بردتك ما قال فبصدت بردتي فدعا يعني بالبركة في العلم فما نسيت شيئا وعيته رضي الله عنه وارضا ما حفظ شيء إلا أعاى ولم ينسى فالإنسان اجتهد أيها الإخوة اجتهدوا اجتهدوا بارك الله فيكم مع أبائكم في بلاد الغرب وخصوصا للنصارى لأنهم كثير منهم يسلم بخلاف اليهود كفرهم كفر عن استكبار أما النصارى عندهم جهل وتجتهد في الدعاء السلاح العظيم تجتهد في الدعاء جدا أن يهدي الله أباك وأمك حتى يكون معك في الجنة الآن نسخ الأبي يفعل وأمي تفعل وكذا وكذا طيب ماشي وأنت ماذا فعلت ونفعل هذا معك هذا إبراهيم الخليل عليه السلام يا منتهى التلطف يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صلاة سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عظيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فقال له يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك لأسبنك وأطردك من هنا حتى بعد هذا ماذا قال إبراهيم سلام عليك وهذا سلام مفارقة سأستغفر لك ولا زال يستغفر لأنه وعد إلى أن قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم الأواه الله جل وعلا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبي الأه فإذا مات على الشرك لا يستغفر له ومع ذلك يجوز زيارة قبره فالنبي عليه السلام استاذا ربه جل وعلا أن يزور قبر أمه ويدعو له له بالزيارة ولم يأذن في الدعاء يجوز زيارة قبر الأب والأم الكفار ولكن لا يطلب لهم المغفرة إن ماتوا على الكفر ولسا يجتهد مع والديه في الدنيا يجتهد جدا حتى ولو كان على حساب نفسه وماله يجتهد في الدعاء ويجتهد في الهدية ويجتهد في الكلام الطيب لا يسمع أمه أو أباه حتى ولو بقي على الكفر لا يسمعهم إلا كلمات طيبة كلمات حسنة تفتح الصدور يا أبتي يا أبتي يا أبتي إبراهيم ومع ذلك لأرجمانك قال سلام عليك خلص. نعم <تصفيق> إنه كان بي حفية قال ابن عباس وغيره رطيفة أي في أنهداني إن بدده الإخلاص له وقال وجاهد وقتاد وغيرهما إنه كان بيه هفيا قال أعوده الإجابة وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره وقد استغفر برهما أبيه هدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهم إسماعيل علي ولما ولد له إسماعيل وإسحاق عليهم وبعد أن ويد له إسماعيل وإسحاق عليهم السلام في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم من المشيكين في اقتداء الإسلام وذلك اقتداءا ببراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى قال كان لكم أسوة حساد في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبينا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء الآية يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ثم بين ذلك أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع فقال تعالى ما كان, للنبي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أن وعدوا لله تبرأ من إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَنِيمٌ وقوله إذا توصل الحق أول وما تردش ترد الشبهات ما لذلك فالله قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين هذا حق ثم قال يحتج أحب فعل إبراهيم عليه السلام فقال الله وما كان استغفار إبراهيم ريعبي إلا عن موعدة وعادة هائية أما سنكون ويذهب يجلس معه للبدع وهي لهواء فأدخل في قلبه شيء ولا ستعد يخرجه والعياذ بالله قال شيخنا سلمه الله وفي المسنر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يؤذن له بالاستغفار ومن مات من أهل الفترة مات على دين قومه لا يستغفر له والله أعلم وكذلك من قامت عليه الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي في النار ومثل ابن جدعان وكذلك رجلا يخدم الحجيج ويطعمهم ولكنه كان ينكر البعث قال النبي عليه السلام إنه لم يقل يوما رب غفر لي خطيئتي يوم الدين فكان ينكر البعث فما تعالى الكفر حتى لو كان مطعم الحديد قال شيخنا سلوه الله وأما من لم تبلغه الدعوة فمسكوت عنهم يعني الله أعلم بما كان عامل وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل علم إلى أن أهل الفترة ممن لم تبلغهم الدعوة فيمتحنون وجاء في ذلك أحاديث ضعيفة يشد بعضها بعضا إذن أهل الفترة يعني بين النبيين أو الرسولين قول الأول هذا عليه الأكثر أنهم على دين قومهم لا يستغفر لهم فوالد النبي عليه السلام في النار وأمه كذلك والله بن في النار وأما ابن تيمية وابن القيم فقال يمتح يمتحنون يوم القيم ورجل مات في فترة خمسة تجون على الله في أرض القيامة في أرض المحشر أصم جاء الإسلام ولم يسمع شيئا يقول يا رب جاء الإسلام ولم يسمع شيئا والمجنون جالس نام ولا معقل شيء رجل مات في فتره بين النبيين الرسول لكن الحديث هذا ضعيف هذا لكن يقول الشيخ يشد بعضها ببعض قد تصل الى درجه الحسد القول الثاني انهم تحانون في عراسات الكجامه وحيث يختاروا نعم وقال رحمه الله تعالى اي الاغراف اولاد المشركين اولاد الكفار والمشركين في انخلاب بين العلم وعلى ثمانية أخوار كما ذكرناه يوم الحجر محمد الله و... وأرجح الثمانية قولات قول أول أنهم تحنون تحنون يوم القيامة كما في حديث عائشة في الصحية لما ذكرت للنفس المذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين لا الله أعلم بما كانوا عاملين وذهب بعض علماء وهو اختير شيخنا وجمعه العلم أنهم انه في الجنة وخدم أهل الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام أطفال المشركين خدموا أهل الجنة وحملوا حديث اللهم لما كانوا عاملين أنه كان لم يعلم ساعة إذن فلما علم قال أطفال المشركين خدموا أهل الجنة وهذا الأظهر والله أعلم أنهم خدموا أهل الجنة لذين ماتوا من أبناء الكفار أما أبناء المسلمين الذين يعني ماتوا أم صغار قبل البلوغ هذا أولئي في الجنة لا شك والولد ابن الكافر يعامل معاملة الكافر يتفل في مقابل الكفار وإن كان الصحيح من أخوال العلماء أنه في الجنة لكن في الدنيا يعامل معاملة أبيه وأمه الكفار نعم نعم هذا الذي ذكرناه نعم اسفاسكو تعال نعم <تصفيق> قلنا رحمن الله اسف اسف نعم عفوا يعني اسماعيل اسف ولدي اسماعيل لنوابني فعل <تصفيق> ها نعم غادي نوريد لهم ليس ولد الإسماعيل ولد الإبراهيم أنت تسأل عن ماذا أنت تسأل عن الرفع لماذا هو أسعاد وأن تحفظ قلت ولا تحفظ ماذا في الله ولا هذا واضح ولد فعل مبني إسماعيل نائف فعل وإسحاق نائف فعل وإسحاق معطوف عليه قال رحمه الله تعالى وقوله أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهاتكم التي تعبدونها وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له عسى أن لا أكون بدعاء ربي شاقيا وعسى هذه موجبة لمحالة فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكل عسى القرآن في عقل الله هي موجبة يعني قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عالية قال ابن كفير الله تعالى يقول فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم وهذا له إسحاق ويعقوب ابنه وابن إسحاق كما, كان كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة وقال ومن وراء إسحاق يعقوب ولا خلف أن إسحاق, أن إسحاق والد يعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال, لأبيه قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهين وإسماعيل وإسحاق ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب أي جعلنا له نسلا وعقبا, نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بإمعينه في حياته قال شيخنا حفظه الله جعل الله في ذريته النبوة والكتابة كما قال سبحانه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وكل نبي بعث بعد إبراهيم عليه السلام فهو من سلالته وكل كتاب بعده نزل على نبي فمن ذريته وهذه منقبة عظيمة وهذه منقبة عظيمة وإبراهيم الخليل عليه السلام هو أبو الأنبياء ووالد الحنفاء واشرف بيت نسبي على الاطلاق هو بيت ابراهيم عليه السلام ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم انت الكريم لهذا قال وكلا جعلنا نبيا فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لنقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله وفي النقض الآخر إن الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن مشحاق ابن إبراهيم وقال قال شيخنا هؤلاء أربعة أنبياء في نسق واحد عليهم السلام فيوسف هو الكريم نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي ووالد جده إبراهيم نبي أيضا فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لا. يوسف عليه السلام لا. وقوله ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لصال صدق عنه قال عن ابن أبي ابن عباس يعني الثناء الحسن وكذا قال السد ومالك بن أنس وقال ابن جرير إنما قال لان جميع من والأديان يثنون عليه ويمدحونه صنوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا والأديان يقال الدين الدين الإسلامي ولا يقال الأديان السماوية أما الأديان يعني الطرق والسبل فقط نعم ولكن الأديان لا تنسب إلى السماوية لأنه دين واحد لذي تضاه الله لعباده ورضية لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبته غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرات من القصر فلا يقال الأدياد السماوية أما نغط الأدياد فقط فبال علماء يتوسع ويقول بجوازها لكن لا تنسى بلا السماوية نعم لأنه دين واحد الأنبياء جميعا جاء بالإسلام نوح إبراهيم موسى عيسى كلهم قابل أقوامهم يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير كلهم دعوا التوحيد ونهوا عن الشرك فلا يقال أديان السماوية لكن لا معنى من كما قال بعض العلماء نعم نعم قال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا على قرأتنا احنا مخلصا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا لما ذكر تعالى براهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكالين فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا فرأى بعضهم كسرنا من, كسر من إخلاص في العبادة قال شيخنا معنى القراءة الأولى مخلصا أنه أخلص العبادة لله ولا مخلصا عفوا مخلصا أخلص العبادة لله وأما مخلصا في معنىه الله عز وجل استفاه على شيخ ولا وهم في هذا الموطن نعم مخلصا يعني أنه هو الذي أخلص العبادة لله لم يشرك مع الله أحدا في عبادته عز وجل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أو أبو الحنفاء وخلل الرحمن ومخلصا أن الله اصطفى واستخلصه سبحانه وتعالى نعم قال الثوري عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن موفي من أبي لبابة قال قال الحواريون يا روح الله يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله قال الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى كما قال تعالى إني اصطفيتك عن الناس وكان رسول النبي جمع له بين نصفين فإنه كان من الموسلين الكبار وللعزم الخمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين نعم انظر الكرآة كتاب الكرآة موجود كتاب موجود انظرها اديان الكس قالون يا قابل الكس و ورش. ورش ايضا م. ورش من تلاميذ نافع. نافع فقط وقالون ها قالوا لنا نافع وورش <تصفيق> <عن الشيخ>. النافع قالوا لنا النافع يا شيخ نعم ها بعد نافع يقرا مخلصاً. نعم. وكان رسول النبي جمع له بين الوصفين وقوله وناديناه من جانب الطور أي الجبل الأيمن أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة جذوة الكسر عندك قراءة قراءة, قراءة. جذوة هو جذوة نعم أين كتب القراءة نعم أين هو يا الحمزة طيب انظر هنا, انظر هنا. طيبة النار. طيبة النشر طيبة النشر في القراءة العشر نعم نعم حين ذهب تلك الناس جذوة رآها طلوح فقصدها فوجدها في جنب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي فكلمها الله تعالى ناداه وقربه وناجاه قال ابن جرير حدث نبو بشار حدث نيحيه القطان حدث نسفيان عن عطاء ابن عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وقربناه نجيه قال ابني حتى سمع صريف القلم حتى صريف القلم صريخ في الصري ف في صريف نعم نعم مخلصا ومخلصن هناك قال مجاهد وابو العاليه وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابه التوراه وقال السدي وقربناه نجيا قال ادخل في السماء فكل وعن نجاهد نحوه وقال وعن نجاهد نحوه وقال عبد الرزاق عن معمل عن قتال وقربناه نجيا قال نجا بصدقه وقال ابن الحاد نقلت على الشيخ واهم معنى القراءة الأولى أنه قال قرأ بعضهم بكسر الله من الإخلاص بالعباد مخلصا يعني أنه أخلص لله القراءة الثانية مخلصا هذه تكون معنى الاستفاء فلا يوجد واحد. نعم قال بعضهم بكسر الله نعم وقال ابن وبيحاتي من حدثنا عبد الجبال ابن عاصم حدثنا محمد ابن سلام أعفو أن أعد خالق... قال نعم قبل الأثر قبله الآث الذي قبلكم بشار قال ابن جارير حدث لكم بشار قال ابن جارير حدث لنا بشار حدثنا يحياء هو القطان حدثنا سوفيانو عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جغير عندكم عطاء ابن السائب نعم في المحبوبة عطاء ابن السائب وصواب عن كسير نعم وصواب كما في التهذيب ما قال شيخنا عطاء ابن عطاء عطا ابن السائب وليس عطاء ابن يسار في نسخه عطاء ابن يسار وهو خطا نعم نعم قال يوجد نعم حمزه وجذوه يعني جذوه وجذوه وجذوه لا يختفيها احد الفتح والضم والكسر للجذوه جذوه وجذوه وجذوه نعم مخلصا نعم مخلصا من كيف عاصم نعم, نعم عاصم نعم عاصم وحمزة والكسائي وخلف نعم كان بالفتح عاصم وحمزة والكسائي وخلف نعم وخلف نعم نعم قال ابن جريم حدثنا وبشار حدثني حدثنا يحيا هو القبطان حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن عن بن عباس وقر ابنه نجية قال, قال أدني حتى سمع صريف القلم وهكذا قال مجاهد أبو العالي وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة وقال السدي وقر ابنه قال أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد نحوه وقال عبد الرزاق عن ما أمر عن قفادة وقربناه نجيه قال نجا بصدقه وقال ابن ودي حاتم حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا محمد بن سلم الحراني عن أبي الواصل عن شهر بن حوشب عن عمر بن معدي يكرب قال لما, لما, لما قرب الله موسى نجيه بطول سيناء قال يا موسى إذا, خلقتك إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح, فلم أفتح له من الخير شيئا وقوله ووهبنا لهم رحمتنا آخاه هارون نبيا أي واجبنا سؤاله وشفا واجبناه أي واجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الآية الأخرى وآخي هارون, وأخي, وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وقال قد أوتيت سؤال هذه أعظم شفاعة في الدنيا شفاعة موسى في هارون أن يجعله الله نبيا مرسلا فهذه أعظم شفاعة شفاعة هي الوساطة نعم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن نعم الله قال سنشد ب... عضدك بأخيك نعم كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وقال قد أوتيك سؤلك يا موسى وقال وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد, في أحد شفاعة في الدنيا أعطم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا قال الله تعالى وهبنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا قال ابن جيرين حدثني عقوب حدثنا ابن عليا عن داود عن عكر مقال قال ابن عباس قوله وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد أراد وهب له نبوته وقد ذكره ابن من حاتم معلقا عن فهو ابن إبراهيم الدورة قيوبه نعم طيب لعله ينقف عند هذا الخدر وفقنا الله وإياكم لما يحبه وارضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم مرفوع على النبي عليه السلام سهلوا في الآثار المقوفة سهلوا سورة لدنا الدائمة بالأساس سمحة الشيخ مباز رحمه الله عن حاكم الكافر هل يدعى عليه قال ادعو له بالهداية فكيف بالأب والأم الكافرة يدعى له بالهداية حتى ولو كان محاربا للإسلام والمسلمين يدعى, يدعى الله سبحانه وتعالى أن يهديه الله أما مقام الجهاد أن بعض الصحابة طلب أباه لقتله وابنه لقتله وأخاه لقتله فهذا مقام الجهاد مقام الدعوة غير مقام الجهاد مقام الدعوة مقام لين مع الأب والأم ورفق والحسان وبر مع البغض في الله لا علاقة بين المودة القلبية وبين الحب الجبلي الذي جبل عليه الإنسان الحب الجبلي جائز طبيعي أن أي إنسان يحب أباه الذي جاء من صلبه ويحب أمه التي جاء للرحمها هذا شيء طبيعي الذي يخالف هذا يعني شاذ على القاعدة لماذا كلمة الحج ثم كلمة الإخلاص لأنها تدل عن الإخلاص لله لا إله لا في العبادة عما سوى الله الا الله اثباتها لله هذا في افراد واخلاص لله عز العباده الشكو من فواتير الكهرباء من الرجل الحاكم من اللسان لا عم لا يقل للناس بين زملائي او جيراني ان الفواتير غاليه والكهرباء غاليه او هكذا لا وانما, وإنما يقول لو عنده شك ويذهب إلى المسؤولين وعندنا هنا شركة الكهرباء لو عنده خطأ في, في القراءة أو كذا يذهب إلى المسؤولين يذهب إلى المسؤولين ويشتكي لهم لا بأس أما النيجز من الناس يقول السيسي غلى عن الكهرباء والسيسي غلى عن الفول وغلى عن الطاغية ما للسيسهم من هذا ما للسيسهم من هذا هذه الأشياء تأتي بذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم عن كثير أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من أن ينفسك سيسي ذاتي للبلدان فالعلاقات هنا وهنا وحفر لك غانات بفضل الله ماذا تريد ماذا تريد أجل أن أمسك ببلدة كاد التقسيم أن يأخذها التقسيم الخارج والداقري الإخوار العفل القدر والعدوان الخارجي ماذا تريد الحاكم أمسك بدولة بعد ثورة فاجرة ماجنة وإياذب الله نعم يزور قبر أبيه وأمه الكافر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويجوز حضور جنازة أبي الكافر أما غير الإبل لا يحضر حتى ولو كان عمه أو خاله لا يحضر للجنازة أما الابن خاصة يحضر لأن أبو طالب لما مات وجاء علي النبي عليه السلام قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال لقد مات يعني كبير السن الشيخ يعني كبير السن قال اذهب فواره التراب رح احفر له واره التراب ولم يذهب النبي عليه السلام وإنما ذهب أذنى لعليه في الذهب نعم. وأما أمثلة ذكر أمثلة عن الخروج على الحاكم باللسان أي ذكر لمثالب وعيوب الحكام باللسان هذا من الخروج عليهم سواء على المنبر أو بينك وبين شخص واحد أو على القنوات حتى ولو كنت تطالبه بتطبيق الشريعة لا يجوز على القنوات لا يجوز ما يفعله أنثال مصطفى العدوي وغيرهم من مطالبة ولاة الأمور ترقامة الحدوى تطبيق الشريعة على القنوات هذا من المخالف الشرعية لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا فلا يبديه علانية تريد تنصحه وبارك الله فيك إذهب انصحه بينك وبينه ولا تغذ صدور الناس عليه إذهب انصحه بينك وبينه وليست هذه من كلمة الحق هذه كلمة باطل لأن النبي عليه السلام قال كلمة حق عند سلطان جائز تذهب عنده وتنصح المرثي للإستقول الحاكم لا يقيم الحدود هذا خروج لا تذكر مثال بالحكار وهذا أفتبه سماحة الشيخ رباز ابن عثيمين والفوزا ثلاثة أفتبه أن هذا من الخروج على الوالي والسلطان أن تذكر عيوبه لا يجوز أبدا وهذا لا يمنع إذا جلست الحمد لله ونفعل هذا مع بعض من نتمكن من الجلس معه لو شرب أمانك بالشمال قل بارك الله فيك يا سمو الأمير يا سعادة الوزير جزاك الله خيرا وفر الله لك ولولديك لو شربت باليمين في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام كما فعل ابن عمر هذا ليس من الجبن والخور هذا من القوة والذكاء في معاملة الولاة ابن عمر قال ذهب الحجاج كان يحجم على الحجاج تخيل ابن عمر الورع العامل الناسك يذهب يحجم على الحجاج ابن نجم نعم ذهب يحجم على وجاء فيه احد ايام منه قال الصلاة قال الان يا ابن عمر قال سدة نبيك وابن مسعود في الكوفة يصلي خلف الوليد ابن عقب ابن ابي معيط وكان يشرب الخامس ويصلي خلفه يصلي خلفه حتى أنه وصل الفجر يوما وقال أزيدكم ركعة قال ابن سعود ما زلنا في زيادة ما دمنا معك ماذا لو حاكم قال هذا الآن يلتقطون للحاكم كل كلمة يقولها يقر الإلحاد والحاكم يقر كذا ويقر كذا ويقر كذا فالله نستعلم ظهر إسلام البحيرين يقول كلام نعم كلام إلحاد ماذا فعل الحاكم على ما يسجنه بل فلأنه سجن هو يستحق السجن ف... ف... ويستحق ما هو أشد من ذلك أن يقيم عليه الولاة أحكام الردة فالعياذ بالله أنه أتى بكلام فيه ردة إن عذاب القبر وأنكر أحاديث الرسول أنكر أنية الموت على صورة كبشن أملح وأنكر جملة من الأحاديث بعقله هذا الرجل الخبيث فهذه بعض الناس عنده حساسية تجاه الحكام حتى لو في الحكام عنده حساسية ما تدري لماذا هذه الحساسية عنده شيء غريب كان الأصل أن تسب الحاكم وأن تلعن الحاكم هذا أصل وفعلا تربى الخوارج والحزبيون في بلدنا مصر خاصة لا يعرف بأخذ بلدنا على بغض الحكام وحتى لو قالوا عنهم أنه يفعلوا مشروع طيبا يقولون هو لا يقصد هذا لا يفعله لله يعني إذا لم يفسد حاله في الظاهر يفسدوه في الباطل وفي القالب فالله المستعنى هذا خطر هذا خلاف السنة يقول الشيخنا الكريم يذكر الله خير ما هو ضابط الضرورة مع ضرب المثال وإذا حكم الحكم بغير ما أنزال الله ما اعتقد يجوز له ذلك فهو كاف هل هذا الكفر من جهة الاستحلال أم هو الناقض المعروف ما نعتقد أن بعض الناس يسعر خرج عن شاهد محمد عليه الصلاة والسلام وما قول لكم حياكم الله وإياكم وهل ولا والسنة الضرورة يكون معها الموت كما قال الله عز وجل في أكل الميتة إلا ما اضطررتم إليه بخلاف الحاجة فلا ينصى الأمر فيها إلى الموت أما الحاكم الذي يحكم بما غير ما أنزل الله معتقد أنه يجوز له ذلك معتقد أنه يجوز له ذلك لأن هذا الحكم أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله فهذا كافر بالإجباع لأعتقد أن هذا الحكم مساوي لحكم الله عز وجل أو أنه أفضل من حكم الله تبارك وتعالى فهذا كفر لا شك فيه أما إذا ولكن هل استمراره على الحكم ولما الله يعد ذلك تفضيلا أو مساواتا لا لا يلزم هذا لابد أن يفصح عن ذلك بلسانه يقول هذا أفضل من حكم الله هذا مساوي لحكم الله أما مجرد الفعل لا يعد استحلالا ولا مساواة ولا تفضيلا إلا عند الخوارج المعتزلة أما عند أهل السنة فلا مجرد الفعل لا يدل على استحلال إنما هذا عند الخوارج ووفقهم عند المعتزلة ووفقهم عليه الخوارج ومنفقهم عليه في زمن أبو سحاق الحويني يعود المستحل يعود